بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الصالحين يقدم, يقدم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم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 شهر ذلفى وتوبة والذكار فاذكروا الله فيه ذكرا كثيرا واستجيروه من عذاب النار وارجعوا عن ذنوبكم بمتاب صادق وأقلعوا عن الإصرار واحذروا القنوط فيه وداووا داءها بالرجوع للغفار تجد الله في المعاد كريما ما حي للذنوب والإصرار أيها الأحبة كلها رمضان فرصة رمضان فرصة ذهبية لمن أراد منا أن يزيد في رصيد حسناته يوم القيامة هاهو عام مضى أيها الأحباء تسرمت أيامه ولا يالي على رمضان الماضي. الذي رحل عنا وكأن رحيله قبل أيام إن رمضان الماضي قد ذهب بما فيه من خير أو شر لنعلم علم اليقين أن رمضان فرصة ذهبية لا تعوض أبدا وها هي أيها الإخوة والأخوات قد أقبلت عليكم أيام الغنائم والفوز والربح والتجارة مع الله فرمضان فرصة فهل تكون فيها أخي وأختي من الفائزين أم من القاسرين رمضان فرصة نعم رمضان فرصة لمن فرط على نفسه بالذنوب والموبقات والمهلكات أن يعود ويتوب إلى الله في رمضان توبة نصوحا تمحو ما سلف وكان من الذنوب والعصيان وتوجب رضا الرحمن رمضان فرصة لمن أدرك الشهر أن يحقق التقوى من صومه وذلك بتربية النفس وتهذيبها وتزكيتها عن الشهوات والملذات رمضان فرصة لمن كان هاجرا للقرآن طوال عامه أن يعود للقرآن قراءة وحفظا وتدبرا وعملا وتطبيقا على أقواله وأفعاله وسائر حياته رمضان فرصة لمن فرط في صلاته وضيعها وتهاون فيها أن يعود إلى الصلة الحقيقية مع الله فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه فرمضان فرصة لقيام الليل ولصلاة التراويح التي تزيد الواحد منا قربا من الله رمضان فرصة للصدقة وإطعام الطعام للمساكين والفقراء والأرامل والأيتام رمضان فرصة لمن فرط في صلة أرحامه وأقاربه أن يزورهم في رمضان ففي رمضان اجتماع للشمل وفرصة للتراحم والتعاطف بين الأرحام لتزيد المحبة وتقوى روابط الصلة بين الأرحام رمضان فرصة لحفظ الأوقات وشغلها بالمفيد والنافع من الأعمال الصالحة وأعمال الذر والخير الكثيرة في رمضان. رمضان فرصة للدعوة في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رمضان فرصة لالتماس ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر رمضان فرصة للمرأة المسلمة أن تعود إلى ربها وأن تحقق الغاية من خلقها وأن تستغل أوقاتها فيما يعود عليها بالخير في الدنيا والآخرة رمضان فرصة بل بل هداية وتوفيق ونجاح يتبعه فلاح